فضيلة الشيخ وإذا وافق أول أيام العيد يوم جمعة فهل يسقط أداء الجمعة عن من صلى العيد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي أن زيد بن أرقم شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا فصلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة وقال من شاء أن يجمع فليجمع لكن في إسناده مجهول فهو حديث ضعيف وفي رواية لأبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزاه من الجمعة وإنا مجمعون أيضا في إسناده كلام وإن كان بعض العلماء صحح أنه مرسل وجاء في رواية لأبي داود أنه في عهد ابن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر رجالهما رجال الصحيح إزاء هذه النصوص الخاصة باجتماع يوم الجمعة والعيد قال الأحناف والمالكيه لا تجزئ صلاة منهما عن صلاة الاخرى فكل منهما مطلوب ولا تجزئ صلاة عن صلاة بل لا يجوز الجمع بينهما فالجمع رخصة خاصة بالظهر مع العصر وبالمغرب مع العشاء والحنابلة يقولون من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إذا وجد العدد الكافي لانعقاد الجمعة أما إذا لم يوجد فلا تجد صلاة الجمعة والشافعية قالوا إن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة لأهل القرى التي لا يوجد فيها عدد تنعقد بهم الجمعة ويسمعون الأذان من البلد الذي تقام فيه الجمعة فيذهبون لصلاتها ودليلهم قول عثمان في خطبته أيها الناس إنه قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية وهي قريبة من المدينة من جهة الشرق أن يصلي معنا الجمعة فليصلي ومن أراد أن ينصرف فليفعل الموضوع خلافي لكن القول بالاكتفاء بصلاه العيد عن صلاة الجمعة أقوى ويستوي في ذلك أهل القرى والأمصار والإمام وغير الإمام فالمقصود من الصلاتين قد حصل وهو صلاة ركعتين مع الخطبه اجتمع الناس لأداء صلاة الجماعة وسماع الموعظة فبأي من الصلاتين حصل ذلك كفى والله أعلم.